الحمد لله، الحمد لله خلق الإنسان في أحسن تقويم، وهداه الصراط المستقيم، أحمده وأشكره لا إله إلا هو العظيم الحليم وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله خلق الله الإنسان فأكرمه ونعمه وفضله على كثير ممن خلق تفضلا جعل له العقل والإدراك الذي يميز به بين الخبيث والطيب والحق والباطل والنافع والضر وكان هذا العقل من شروط الوجوب ومناط التكليف في كثير من شرائع الإسلام فلا تكليف على مجنون ولا أحكام على من فقد هذه المنحة العظيمة التي بها يفرق وبها يميز وبها يعرف وحينما يسف الإنسان ويرتع في مراتع الردى والرذيلة ينآ به الإسلام عن هذه الملاتع، ويبين له قيمة ما يحمله من بصيرة وعقل تجعله لا لا ينحط في هذه البؤر والمستنقعات، ولكن أكثرهم يأبون إلا الغوص في تلك النَّة، فهم كما قال الله إنهم إلا كالأنعام بل هم أظلُّ سبيلا أولئك كالأنعام بلهم أضل أولئكهم الغافلون إن هؤلاء الذين فقدوا إنسانيتهم بتغليب شهواتهم وتكاسهم في ملذاتهم دون حساب لقيمة أو هم أو مستقبل هم أضل من الأنعام لأن لديهم البُوصلة التي تهديهم إلى الطريق، ولكنهم لم يستخدموها. ولديهم المسار، ولكنهم لم يسلكوه. عباد الله جاء الإسلام ليخاطب الناس كافة بأن يسلكو هذا الصراط المستقيم، وهو وإن خاطبهم كافة وناداهم جميعا. إلا أن كل إنسان مسؤول عن نفسه وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه فعمله لا يتعداه إلى غيره ولا يحاسب بعمل غيره ولا يحاسب غيره بعمله وسوف يحاسب نفسه وسوف يحاسب وسوف يحاسب نفسه يوم القيامة بنفسه حينما يخرج له كتاب يلقاه منشورة يقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حساب هذا الإنسان ليس له إلا ما عمل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره عباد الله إن كل واحد منا سوف يحاسب وحده وهو مخاطب وحده بأن يهتدي ويسير على الصراط المستقيم ولذا يتوجه في كل صلاة يسأل الله سبحانه أن يهديه هذا الطريق وأن لا يضله أو يغضب عليه فينصرف عن هذا الطريق إننا لو تأملنا التاريخ، لوجدنا ذلك الطاغية العتيد وزوجته مسلمة مؤمنة لله رب العالمين، ولو ذلك النبي الكريم وابنه من الكافرين، ولو ذلك الرسول من عند رب العالمين وزوجته من الغابرين، ولو أب أبو الحن ولو الحنفاء. وأباه من الكافرين الأشقياء، ولو جدنا خاتما النبيين صلوات الله وسلامه عليه أبوه وأمه ماتا كافرين، إن كل إنسان مخاطب وحده مخاطب وحده بسلوك هذا الصراط المستقيم عليه أن يسعى لأ يكون من المؤمنين. وعليه أن يثبت نفسه على هذا الطريق ومن ثم يكون هو ومن معه من المؤمنين جماعة المؤمنين إن كثيرا من الناس ينظرون إلى مجتمعاتهم فتكون هي القائدة لهم والموجه لهم وهذا غير صحيح فالجماعة هي الحق حتى لو كنت وحدك وأنت أيها المسلم لست إمعة إن أحسن الناس أحسنت وإن أساء أساءت ولكنك توطن نفسك إن أحسن الناس أن تحسن وإن أساء أن تجتنب إساءتهم إن كل مسلم مطالب بأن يكون نفسه ويربيها وأن يكون من جند الإيمان وعنصرا فاعلا في مجتمع الإسلام وحينما أصبح هذا الأمر ضعيفًا ضعفت أمة الإسلام بوجود الأفراد الضعفاء. انظروا يا رعاكم الله إلى سير الأبطال وشخصيات الأفراد في الإسلام. تجدون كل فرد أمة واحدة وقدوة فذة وطاقة عجيبة وشخصية فريدة. في جميع نواحي الحياة لذا تقدم الجيل المسلم الأول لأن كل شخص فيه أراع الله في تربية نفسه أولا وأطرها على الحق أطرى، ثم نقل هذا الخير إلى من ولي من رعية ومن رضي من إخوان وأحباب إن بناء الشخصية أولا إن بناء الشخصية أولى ثم الانطلاق إلى المجتمع ابدأ بنفسك فنهها عن غيها فإن انتهت عنه فأنت حكيم إن نجاح الأمم بنجاح بناء مفردات مجتمعاتهم ومعرفة طاقاتهم وتوجيهها لخدمة الأمة والرقي بها في مدارج الصعود فربما تجتمع الطاقات الكثيرة في شخص منة من الله وكرما كما اجتمعت الفضائل في شخصية أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضى فهو يدعى من أبواب الجنة كلها لأن طاقته وسعت أعمالا كثيرة اجتمعت فيه رضي الله عنه وأرضى ولا من لعنه. ربما تبرز صفة من الصفات، ربما تبرز صفة من الصفات، وخصلة من الخصال، فينبغي للمسلم أن يتداركها في خدمة دين الله الذي هو أولا خدمة لنفسه، حيث يجزى على ذلك الخير والثواب. عباد الله، لقد جاء الإسلام لوجه أفراد الأمة. الذين ربوا أنفسهم بالإيمان جاء ليوجههم إلى طاقاتهم التي يجيدونها ويتقنونها فما جاء الإسلام ليجعل كلهم علماء ولا ليجعل الناس كلهم مجاهدين يحملون السيف في سبيل الله ولا ليجعل الناس كلهم زهادا يحيون الليل ويصومون النهار بل طالب الإسلام المسلم بأن يحيي الإيمان والإسلام في داخله من فرائض ثم يتجه بطاقته الكامنة إلى خدمة نفسه وخدمة دينه كان الصحابة جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل جلد فقال الصحابة لو كان هذا في سبيل الله فبين لهم صلى الله عليه وسلم أنه لو كان يسعى على أرملة فهو في سبيل الله إن مجالات الخير متعددة وكثيرة وعلى كل فرد من أفراد المسلمين أن يختار ما يناسبه فيتقنه ويقوم به فهذا بناء لنفسه أولا ونصرة للإسلام ثانيا إن المسلم الذي يجد في نفسه الزهد ينبغي له أن يتجه إلى ذلك فيصبح, فيصبح متعبداً لله سبحانه بعيداً عن الطرق الصوفية والانحرافات العقدية والمسلم القوي الشجاع يجد في الإسلام ميدان الجهاد الذي هو ذروة سنام الإسلام ومن يملك ذهناً متوقداً يجد في الإسلام ميدان العلم والتعليم الذي تستغفر له الحيتان في الماء ويجد طريق الجنة الفسيح، ومن يعرف طرق البيع والتجارة يجد في الإسلام طلب الضرب في الأرض وابتغاء فضل الله. نظرة ثاقبة إلى المجتمع الأول نجد أن هناك المتميزون، نجد أنه هناك المتميزون البارزون في كل طاقة. نجد أن هناك المتميزين البارزين في كل طاقة، فهذا عمر رضي الله عنه تميز في الدين، تميز بالقوة في الدين والصدع بالحق، وهذا خالد سيف من سيوف الله، وهذا ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، وهذا عثمان رضي الله عنه ذن رين القارئ، التاجر. المتصدق الصابر، وهذا علي القاضي الفهم، وهذا معاذ بن جبل العالم بالحلال والحرام، وهذا زيد بن ثابت المترجم الفرضي، وهذا حذيفة أمين السر، وهذا أبو هريرة المحدث صاحب الوعاءين، أما أبو ذر فهو الزاهد الورع المتقشّف. وغيرهم كثير كثير إن أبواب الجنة ثمانية مفتوحة لأهل الخير من جميع أنواع فمن كان من أهل الصلاة دعية من باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد دعية من باب الجهاد ومن كان من أهل الصيام دعية من باب الريان ومن كان من أهل الصدقة دعية من باب الصدقة كما ورد ذلك في صحيح البخاري ومسلم إنه ما جاء الإسلام ليجعل المسلمين نسخة مكررة في شأن واحد بل استثمر هذه الطاقات في تنمية القدرات جعلها تصب في نهر عظيم واحد هو خدمة دين الله خدمة دين الله سبحانه وتعالى وحينما يتكون جسمك من أكثر من ثلاثمائة مفصل فإن عليك صدقات تؤديها كل يوم بمقدارها هذه الصدقات هي أي نوع من أنواع الخير تؤدي وتقوم فيه فإن عجزت فصلي ركعتين في الضحى تؤدي هذه الصدقات المطلوبة جميعا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أحينا مؤمنين وتوفنا مسلمين على ذلك وحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يا رب العالمين أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور التواب الرحيم الحمد لله حمد كثيرا طيبًا مبارك فيه كما يحب ربنا ويرضى أحمده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فيا أيها المسلمون لما كان المسلمون يعنون بتربية ذواتهم ويحرصون على إقامة الإسلام في كيانهم أصبح كل مسلم مسلم أصبح كل مسلم مسلم أمة واحدة أمة واحدة في القوة والخير حتى لو كان يؤدي عملا دنيويا بحتا فهو قدوة في الخير ونبراصا في التعامل ومشعل يهتدي يهتدي المتعطشون يهدي المتعطشين لهذا النور العظيم ألم يدخل الإسلام؟ ك أندونيسيا والفلبين عن طريق أولئك التجار المسلمين الذين كانوا قدوة في التعامل ومثالا في تربية ذواتهم على الدين الحنيف، ألم, تدخ ألم تدخل قرآن كاملة في ذمة الإسلام ودين الإيمان بتعامل جميل من أولئك الأفراد المسلمين كما دخلت حمص الصامدة؟ بتعامل خالد بن الوليد العادل وغيرها كثير كثير إنه لو أقام كل واحد من الإسلام في ذاته في حياته اليومية لأصبح الإسلام قائما على جميع الأصعدة وفي شتى مجالات الحياة أيها المسلم أن تاجر وتتعامل بالتجارة طبق الإسلام لا تغش لا ترابي لا تستغل، لا تخادع، أد الحقوق. أنت مهندس معماري أحسن عملك، أتقن، صمم تبعا للذوق الإسلام، تبعا لذوق الإسلام وحدود الإسلام. أنت محاسب دقق لا تحابي. أنت مؤتمن اتق الله، لا تختلس، افعل ما هو الأصلح. أنت مدير. اتق الله، اعدل، اختر الموظف الأمين للخانع المهين كي تركبه قرب الصالحين، قرب العاملين، أدب المتلاعبين أنت موظف صغير، أتقن عملك فهذا بناء لشخصك، هذا بناء لشخصك وتحليل للقمتك ومجتمعك إن الأفراد هم بناء الأمم. إن الأفراد هم بناء الأمم. لو صلحت اللبنات لصلح البناء وأصبح بناء الأمة شامخا. مشكلتنا إخوة في الله أننا نهدم ذواتنا لأن الآخرون لأن الآخرين هدموا أنفسهم. مشكلتنا. أننا نهدم ذواتنا لأن الآخرين هدموا أنفسهم فهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي إن هذا ليس بصحيح وليس بمقبول شرعا ولا عرفا يجب علينا إصلاح أنفسنا وبناء ذواتنا والقيام بأعمالنا بكل صدق وأمانة ومن ثم يصلح الخلل ويرأب الصدع ويلتئم بناء الأمة المتهالك، فقبيح بذل العقل أ يكون بهيمة، وقد أمكنه أ أن يكون إنسانا. نسأل الله بمنه وكرمه أن يصلح نفوسنا وإخواننا ومجتمعاتنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وجد وبارك. على نبينا وحبيبنا وقدوتنا ومهجة نفوسنا محمد ابن عبد الله اللهم صل عليه صلاة دائمة ما دام الليل والنهار وصل عليه وعلى آله وأتباعه من المهاجرين والأنصار اللهم يا حي يا قيوم فأحينا أعزة على سنته وتوفنا شهداء على ملة اللهم محشرنا في زمرته اللهم اسقنا من حوضه اللهم أنلنا شفاعة اللهم اجمعنا به في دار كرامتك يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم, اللهم أخذ من خذل الدين اللهم اخذل من خذل الدين اللهم اخذل من خذل الدين يا رب العالمين اللهم كل المسلمين في كل مكان وتحت كل سماء اللهم كلهم عونا ونصيرا وسندا وظهيرا يا رب العالمين اللهم انصرهم في سوريا اللهم انصرهم في بورما اللهم انصرهم في فلسطين اللهم انصرهم في الأفغان اللهم اجمع كلمتهم في الصومال اللهم اجمع كلمتهم في اليمن اللهم وحد صفوف المسلمين في كل مكان يا رب العالمين اللهم كل اللهم كل المسلمين في كل مكان وتحت كل سماء اللهم لم شعثهم واجمع كلمتهم ووحد صفهم اللهم أطعم جائعهم واحمي الحافيهم وفك اسيرهم يا رب العالمين اللهم فك اسيرهم يا رب العالمين اللهم كل إخواننا المأسورين في كل مكان اللهم كلهم سندا وظاهرا ذا الجلال والإكرام ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله